لا تَجِدَنَّ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا حَمِيَّةً فِي دِينِهِمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ وَلَا تَجِدَ قُرْبًا مِّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا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 ما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللوح في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فَكَََّّتُهُ إِ الطامُ عَ شَنتِ مَسكين فَكََّّتُهُ إقامامُ عَ شَرنتِ مَن سكينَ مِن أَ سَطماتُ طَعمونعَكُْأَكِ سوَتُ أَو تَحرير رَرقَبًا فَمَلَم يَجِد فَصام ثَلَافَةِ أيام 124. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 125. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس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 ولا احذروا فان توليتم فعلموا انما على رسولنا البلاء المبين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما امتكم اذا ما اتقوا وامنوا اذا وآمنوا وعملوا الصالحات 124. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين 125. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف